الله الله أكبر. سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد الله الله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 الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله Salamu alaykum wa rahmatullah alaykum wa rahmatullah